وَالْأَنْعَامَ خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تَأْكُلُونَ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أَثْقَالَكُمْ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس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 اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة الجنة بما كنتم تعملون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 ليكفروا بما آتينهم فتم التعوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُنَّ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم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 ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وقصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لتبين لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ والله أَنزَلَ من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأمعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 يُغِذِي رِزْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم, ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون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 بطون أمهاتكم لا تعلمون, شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأمعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ كذلك يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ المبين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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤلاء قَالُوا رَبَّنَا كنا ندعو الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها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 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم الْقِيَامَةِ ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء, السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحين فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فَإِذَا قرأت الْقُرْآنَ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ ليس له سلطان على الذين آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون إِنَّمَا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم واذ بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من, شرح صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.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 مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون